أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طربتم في الأرض فليس عليكم Ay yeftinal kumul, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَامْتَ لَهُ مُصَلَّاتٍ فَلْتَقُمْ مِنْهُمْ فَإِنْ رَسَجُوا فَيَوْمَئِذٍ الْمَوْعِظَةُ وَإِنْ كُمْ وَلَتَأْتِي صَالِلُ فَنِي وَصْلُ كفوا لغطا تفلون عن اسلحتكم وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَاً مِّنْ مَطَرٌ وَخَوْفُ ذِكْرٍ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا فَإِذَا قَضَى ما أنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ما